واستبق الباب وقدت قميصه من دبره وألف يا سيد لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم